شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام ها أنتم أولاء تجتمعون في هذا المكان المبارك وافدين إلى بلد الله الحرام محرمين ملبين قاصدين ربا واحدا ولابسين لباسا واحدا وحاملين شعارا واحدا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك انكم ايها الحجاج باجتماعكم هذا تعقدون مؤتمرا فريدا مؤتمرا ملؤه السمع والطاعه والرغبه والاستجابه لنداء الباري جل شانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فها أنتم قد انتثلتم أمر ربكم وتركتم المال والأهل والولد وقطعتم الفيافي والقفار والمنفاوز والبحار في صورة فريدة ومشهد مدهش يستوي فيه صغيركم وكبيركم وغنيكم وفقيركم. وذكركم وانساكم فاشكروا الله على التيسير واحمدوا على بلوغ المقصد وتهيئة هذا النسك المبارك وارى الله من انفسكم توحيدا خالصا خاليا من الشوائب الشركيه والنزعات البدعيه فان البيت الحرام لم يبن الا للتوحيد واخلاص العبوديه لله سبحانه ولم يبنى للشرك ولا للابتداع ولا للخرافه والدجل بل ان الله سبحانه قد امر خليله ابراهيم عليه السلام ان يؤسس البيت العتيق على التوحيد والعبوديه لله وحده حجاج بيت الله الحرام ان هذا الاجتماع المبارك إبان هذا النسك العظيم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 والمبيت بالمزدلفه واحد والجمره ترمى بسبع حصيات لكل واحد والطواف واحد والسعي واحد فليس للغني او الشريف او الوزير ان ينقص جمره او يسقط وقوفا او مبيتا الناس سواسيه لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا ابيض ولا اسود الا بالتقوى